السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف به سبعون محمد عبده رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ذرّكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن فهذه لقاءات مختصرة سريعة مع هذه المقدمة في صور التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا بد من ذكر ترجمة مختصرة ذكرها صاحب هذا التعليق وهو. تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن محمد ابن الخضر ابن تيمية بتشديد الياح تيمية نسبة إلى أم جده محمد ابن الخضر. قال إنه كان مسافرا وترك امرأته حاملا فمر بضرب تيماء فوجد به جارية فلما رجع ولدت امرأته جارية فقال لها يا تيميه فسماها تيمية ثم هؤلاء أبناؤها وابن تيمية الإمام شيخ الإسلام وهذا لقب يصل إليه الإمام بشهادة العلماء ولا يصل إليه إلا بنبوغه في علوم كثيرة وتربعه على عرشها وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد سنة ستماءة وواحد وستين من الهجرة وعاش سبع وستين سنة سبع وستين سنة عاشها هذا الإمام وأنجز فيها إنجازات فقال تكون خوارق احسبها كده ها تعمل تلك يبقى 7 سماء 7 سبعة و... سبعة سبعة ستين سنة سبعة ستين سنة نعم يا عم رجل الحساب <تصفيق> سنة 661 وتوفي سنة سبعمائة الفرق بينهم كان سنة سبعة ستين سنة بعد سبعة وستين سنة. يعني من أعظم ما سمعت في ثناء على شيخ الإسلام التنمية رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول هذا الرجل علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في أمته فرد لهذه المنزلة العلمية في سائر العلوم فما ذلك به الذي ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوح فاعجازه صلى الله عليه وسلم أن يوجد في أتباعه مثل هذه الشخصية الفردة يقول ابن الزملكان عنه عن شيخ الإسلام ابن تيميه كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الراء والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم بأنه لا يعرف أحد مثله. إذا تكلم في التفسير قال السامع إنه لا يحسن إلا هذا الفن وأهل التفسير عموما لا يصلون إليه في هذا الفن. فإذا تكلم في الحديث تكلم بكلام لا يحسنه أهل الحديث وظن السامع أنه لا يحسن غيره لأن الإنسان كلما كان محسنا في فن دل ذلك على أنه أولاه اهتمامه فإذا حاز المراتب العالية في هذا الفن دل على أنه بذل حياته في الحصول عليه فما تكلم في فن من فنون العلم إلا وقال السامع الرائي إنه لا يحسن غير هذا الفن وإنه حاز فيه المرتبة العلم وكان يتكلم في الحديث فيقال إنه حافظ الحفاظ حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث وإذا تكلم في الفقه وناقش أهل المذاهب أطام عليهم الحجج من مذاهبهم وعرفهم بمسائل في مذاهبهم لا يعرفونها إذا ناقش الشافعية قال عندكم كذا وكذا وكذا والشافعي نفسه الشافعي نسبة وليس لل... الإمام أحمد الشافعي نسبة للمذهب لا يعرف ما يمليه عليه شيخ الإسلام من مذهبه وكذلك الحنفي والحنبلي والمالكي وسائر المذاهب وفي الرجال له اليد الطول أيضا في الجرح والتعديل وفي سائر العلوم كان أعجوبة في هذه العلوم ومع ذلك كان مجاهدا من اخذاب الشجعان المجاهدين قاد أمة الإسلام في النصر على التتار الذين عاشوا في الأرض فسادا امام زاهد عابد مصنف ما من فن من الفنون إلا وقد كتب فيه حتى في علم الكلام والفلسفه والمنطق وكان يرد على المنطقيين بما لا يحسنونه ولا يتقنونه من فنهم وعلمهم في الخلاصة أنه كان آية من الآيات ذهن سيال وقلم يتبع هذا الذهن في الكتابة كان بثمين إذا أمسك بالقلم لا يرفعه إلا إذا انتهى يعني كلام متصل بعض كذلك التوقيع كلمة كلمة كلمة, كلمة لا يقف عن الكتابة ومصنفاته العديده العظيمة تدل على هذا متى طلب هذه العلوم ومتى صنف هذه المصنفات ومتى جاهد هذا الجهاد المرير ومتى تتلمذ عليه هؤلاء التلامذة الذين من بينهم شيخ الاسلام ابن القيم الامام الذهبي ابن كثير ابن عبد الهادي هؤلاء الائمه الاعلام والتلاميذ نتاج الشيوخ اذا رايت شيخا مكفرا من التلاميذ دل ذلك على انه اثمر وانبت نباتا يحمل علمه فشيخ الإسلام رحمه الله استكثر من التلاميذ ومن الشيوخ قبل ذلك له شيوخ كثيرون ايضا رحمه الله وشيخ الاسلام لم يتزوج لان حياته كما ذكرنا أنفقها في الطلب والنشر والجهاد والتنقل والارتحال بين بلاد الإسلام طلبا للعلم ونشرا له وتجميعا وتأليفا للأمة لمجابهة أعداء الأمة الذين جاءوا لإفساد الدين عليهم وفي حياته تعرض للكلآت كثيرة من بينها السجن سجنا أكثر من مرة رحمه الله حتى توفي وهو في السجن توفي وهو سجين رحمه الله وهذا يدل على أن حياته كلها كانت لله عز وجل ولما أخرج بجنازته اجتمع الآلات عشرات الالوف مسيعين له حتى قيل إن من جاهد جنازته من الرجال نحو ستين ألفاً ومن النساء خمسة عشر ألفاً. ستين ألف ستين ذلك الزمان يعني يساوي ستة مليون مثلاً أيام ماذا هتلاقي عدد مصر ما كانوا ستة ألاف ولا شيء ستين مليون الآن ولا مليون فستين ألف في ذلك الزمان يعني عدد رهيب يحضر جنازة هذا الإمام العلم الذي أثيرت حوله الشبهات ونيل منه وطعن في دينه واستباح قصومه دمه أكثر من مرة حسدا مرارا على ما أعطاه الله عز وجل من علم وما كان وجهلا بما يقول عند, عند الأقل يعني من حسده ومن نوأه حسدا اكثر ممن نوأه بسبب جهله بكلامه فشيخ الإسلام له كلام مشكل يستدل به أهل البدع وأنه منهم وهو كما أن القرآن والحديث يستدل به أهل البدع على بدعهم ما بين غال وجاف لكن شيخ الإسلام رحمه الله وإن أشكل كلامه في موطن فلابد أن يرد هذا المسكل إلى المحكم من كلامه الواضح وهذا منهج أهل السنة وأهل الحق أن يردوا المتشابهات إلى المحكمات من الأدلة القرآنية والنبويه والاقوال الماثوره عن الصحابة والتابعين والعلماء والالمه قال كذا كلام مشكل غير واضح ثم قال في موضع آخر كلاما أوضح منه او قال كلاما وقال خلافه ثم ينظر متى قال هذا ومتى قال ذاك حتى يقال إن الأول رفع ونسخ وتنصل منه واستقر على القول الأخير كما يستدل بعض المبتدع على مثلا أقوال للشيخ ابن باز رحمه الله او للجلة الفتوى سئلوا عن بعض الفرق المذاهب فاجابوا إجابة عامة مجملة يفهم هؤلاء أنهم يمدحونهم وأنهم يدخلونهم في عداد أهل السنة والجماعة ثم ترى فتوى أخرى أوضح وأفرح جلية في هذه المسألة لا يعرجون عليها ولا يعولون عليها ويأخذون بالمنسوف بالمتقدم بالمتشابه اتباعا للهوى عياذا بالله فشيخ الإسلام إمام من أئمة الدين وعلم من أعلامه له كلام كما ذكرنا مشكل متعارض وله أخطاء مع هذا لا يقال إن شيخ الإسلام معصوم إذا كنا لا نعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي حال هؤلاء ليس بمعصوم، فكيف بمن جاء بعده من التابعين والعلماء لا شك انهم أنفوتهم لا يزعمون ذلك ولا يدعون ذلك ومن ادعى لهم ذلك تبرؤوا منه وهم الذين تحرروا من رقه التقليد والتبعيه المطلقه للاشخاص وجعلوا ذلك تشبها بالذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كما ذكرنا شهد جنازته ستون ألفا من الرجال ونحو خمسة عشر ألفا من النساء وكما قال الإمام أحمد بن حنبل قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز الذي يفصل بيننا وبينكم ويبين من هو صاحب الحق ومن هو المبطل يوم الجنائز فكلما تثر عدد المشيعين للمتوسط أو للميت من أهل السنة ذل ذلك على أنه مشهود له بالخيرية والفضل والله تعالى أعلم وهذا أو هذه إشارة يعني إشارة كبيرة عليها لترجمة الشيخ الإسلام وصنفت فيه مصنفات ترجم كتب مجلدات في ترجمة الشيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله والمسألة المهمة التي ينبغي أن ينتبه او يتنبه لها من يدرس كتب شيخ الإسلام أو يقرأ في كتب شيخ الإسلام إن لم يقرأ ويدرس هذه الكتب بكل حواسه لن يفهم مراد شيخ الإسلام يعني ذهنه وشمعه وبصر ولسانه ولا ينشغل طرف عيد. كلام يحتاج لانتباه كامل ورب يعني رب يتكلم في مسألة ويتفرع منها إلى اخرى ويعود لتلك تلك المسألة بعد عشرات الأوراق الأولى ولا ينسى ذلك يذكر كلاما استطرابا اعتراضا بين هذا الكلام ثم يعود للمساله الاولى الأولى وهذه المقدمة مقدمة في أصول التفسير يعني ممكن تلخص لوراق معدودة لكنه رحمه الله كما ذكرنا يستطرب ويتفرع ويذهب مذاهب بعيدة عن أصل المسألة لكن فوائد قيمه ودرغ تحتاج منا أن نضبطها وأن نحفظها وأن نرددها قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن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 تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه إذن هذه المقدمة ما هي إلا وسيلة معينة على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله يعني ما نقل تفسيرا من المنقول روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو معقولة مما فسرت بالعقل بين الحق وأنواع الباطل هذه المقدمة تميز بين الحق وأنواع الباطل بها تستطيع التمييز بين الحق وبين أنواع الباطل فالحق واحد والباطل أنواع كثيرة والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقويل الأقوال المختلفة هذه القواعد تدلك على القول الفاصل الذي يصل بين هذه الأقويل يبين الحق منها من الباطل يقول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغص والسمين الغص الذي لا فائدة منه الهزيل الضعيف والثمين المفيد والباطل الو... والباطل الواضح والحق المبين الكتب التي صنفت في التفسير مشحونه اي مليئه بالغث والثمين الهزيل الذي لا فائدة فيه والثمين النافع المفيد والباطل الواضح والحق المبين جمعت بين هذا كله والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم العلم الصحيح إما نقل عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم العلم قال الله قال رسوله هذا المعصوم هذا القول المعصوم أو قول غيره له دليل من قول المعصوم والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم قال فلان هذا علم ما الذي يجعله علما ان يكون عليه دليل معلوم اما يقول كلاما بلا دليل لا يعد علما فالعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم ما هو العلم العلم إما أن يكون نقلا عن المعصوم أو قولا عن غير المعصوم لكن عليه الدليل وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منطود ما عدا هذا إما أن يكون كلاما زيفا وإما أن يكون لا يعلم زيفه وجودته قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن إن القرآن ما أنزل لمجرد التلاوة أو التعبد بالتلاوة فحسب فالأمة تحتاج إلى فهم القرآن لأنه أنزل للعمل به فكيف يعمل به العامل وهو لا يدري معانيه ولا تفسيره ولا مراد الله عز وجل منه قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأنسل ولا يخلق على كثرة الترديم يخلق يعني يبلع ويمل من الثوب الخلق لا يخلق على كثرة الترديم ولا تنقضي عجائبه كلما امعن الإنسان التدبر فيه وجد عجائب في سنيات ولا تنقضي عجائبه ولا يسبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله هذا لفظ حديث مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أَعْرَضَ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أَعْمَى قال ربي ما حصفني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيتنا فنفيتها وكذلك اليوم تنسى الهداية اتباع هذا القرآن والغوائر الضلالة بالإعراض عنه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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له, ملك له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح سبب الحياة أو دليل الحياة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا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 بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشادي انت بتعذر على هذه المقدمة كتب كبيرة كبيرة من املاء الفؤاد يعني ما عندوش براجع وعمال ينقل من هنا ويجمع هنا أصل لذب زي الجماعة اللي بيعمل الآيام دي ينقص الكمبيوتر والكتب وماكينات التصوير صور من هنا وحط هنا وضم ذا إلى ذا وقل ألفته أنا فهذه المقدمة مختصرة يقول بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد الله الهادي إلى سبيل الرشاد هذه المقدمة التي قدمها أو التي تقدم الكتاب أو المقدمة التي قدمها بين يدي الكتاب بين فيها السبب الباعث له على تاليف هذه المقدمة وهو طلب بعض إخوانه حتى يعرف كيف يميز بين الغصف والسمين والزيف والنقد مما يقال وقال القرآن هو سبيل الهداية سبيل الهداية الذي ينجو الإنسان به ويسعد به في الدنيا والآخرة فلا بد أن يتدبر الإنسان هذا القرآن حتى يكون من أهله. قال فضل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. القرآن جاء هداية لابد أن يعرف الناس الذين أنزل إليهم القرآن مراد الله عز وجل منه. والمعاني للألفاغ التي وردت فالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بيّن ذلك يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظه. الرسول جاءه جبريل بالقرآن فحفظه وألقاه على الصحابة الفاظه. والنبي عليه الصلاة والسلام عقل عن الله مراده من القرآن وبين هذا المراد للأمة لا بد أن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما اقرا الصحابه الألفاظ والعبارات من القرآن بين لهم معانيها فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا هذا اسم اشاره الاثنين هذا لي الالفاظ وهذا لي المعاني وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين ما نزل إليهم الفاظا ومعاني فبين النبي صلى الله عليه وسلم الالفاظ والمعاني وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما يعني من الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات أي تعلموا قراءتها وضبطها لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل يبقى تعلموا هذا وهذا تعلموا الألفاظ وتعلموا المعاني والمراد من هذه الألفاظ قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا كان الرجل إذا قرأ البقرة مش مجرد قراءة وحفظ حفظ لابد أن يكون فاهما واعيا لما فيهما من الأحكام فالذي يحفظ البقرة وآل عمران ويعرف ما فيهما من أحكام شليل عظيم لأن السورتين فيهما احكام عظيمة كثيره فكاد تصل إلى نصف الأحكام الشرعيه، ولذلك يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في اعيننا لأنه لا يقرأها إلا بفهم وتدبر وعقل وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك يقال إن ابن عمر حافظ البقرة علما وعملا في ثماني سنين او خمس سنين او أربع سنين ابن عمر كان يعجزه أن يحفظ البقرة في يوم يومين ثلاثة سنين يقف عند المعاني ويفهمها ويعمل بالأحكام التي وردت فيها ثمان سنين او أقل من ذلك يقف ابن عمر في حفظ سورة البقرة وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتك مش ليفر في القراءة أو ليتسابق هذا كهذه الشعر قراءة بغير تدبر لا يجد القرآن حلاوة ولا يجد القرآن معنى في نفسه ولا يتأثر به لأن هذه ثمرات من تدبر والمتدبر يفهم ويعقل ومن فهم وعقل فالذي يتأثر أما قراءة بغير رويه وتدبر وتفهم وتعقل لا معنى له وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبروا القول وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن مش ممكن واحد يقول أنا تدبرت هذا الكلام هو لم يتدبر معناه تدبر هذا الكلام يعني فهمت المراد منه فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بأمر الله عز وجل والأمة عملت بأمر الله عز وجل النبي أمر بالبلاء والبيان فبين والأمة أمرت بالتدبر والتفهم ففهمت ولما فهمت بعد التدبر عملت ولما عملت كانت أمة القرآن أما قراءة بغير تدبر وتفهم لا قيمة له او تفهم وتدبر بغير عمل لا قيمة له لأن السمر من القراءة والتدبر والتفهم هي العمل وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نزل بلسانكم لتعقلوه وتتفهموه وتعقل عن الله مراده وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألقاظه فالقرآن أولى بذلك إنسان يكلمك بكلام لابد أنه يريد منك أن تفهم مراده من الكلام وإلا لغوا ولا معنى له كلام بلا معاني يراد استيعابها لا يكون كلاما ليس مفيدا لابد أن يكون المتكلم مريدا من المستمع أن يعقل عنه ويفهم عنه ويعلم مراده فالقران اولى بذلك الله عز وجل تكلم بالقران وانزله على نبينا صلى الله عليه وسلم لنعقل عنه ونفهم عنه مراد الله سبحانه وتعالى قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه ممكن اصلا واحد يدرس في الطب الفلك الزراعه الهندسة يقرأ في كتاب من غير أن يطلب شرحه وإضاحة وتفسيره لا بد أن يأخذه على من يشرحه له أو يشرحه له يفصله ويفسره ويبينه له فالقرآن أولى بهذا لا يمكن أن ينزل الله عز وجل القرآن من غير أن يأمر نبيه بشرحه وتفسيره وبيان مراده منه سبحانه يقول فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في سن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم لا يمكن أن يكون المراد من القرآن مجرد القراءه من غير شرح ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا لأنهم مجتمعون على الفهم من النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف بينهم قليل جدا وهو وان كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم الخلاف في التابعين في التفسير اكثر منه في الصحابه والخلاف في أتباع التابعين في التفسير أكثر منه في التابعين وكلما بعد الزمان كان الخلاف فيه أوسع وأكثر انتشارا من الزمان السابق فهو قليل بالنسبه إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرفا كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر كلما قرب العصر من زمن النزول وهو أشرف الأزمان وعصر الأزمان زمن النزول للقرآن ووجود النبي عليه الصلاة والسلام كلما قربت العصور منه كانت أشرف وأعظم وأصوب ممن جاء بعدهم الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بفهم منهم وهذا مجال الاختلاف والأول فيه اختلاف أيضا بحسب بلوغ العلم وعدم بلوغه قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة يبقى أول شيء في هذا الفصل النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بينه القرآن وقصر القرآن للصحابة لأن الله قال لتبين للناس ما نزل إليهم فعقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من القرآن والتألعون أخذوا عن الصحابة فمن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة أخذ التفسير كله عن الصحابة ومنهم إلا آخر عن الصحابة واشتغل هو بنفسه في الفهم والتدبر. كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه واساله عنها من مجاهد ابن جبر أبو الحجاج إمام التابعين في التفسير يقال انه عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات وقال سبع مرات عند كل وفي كل عرضه يأتيه بجديد يقرأ الآية ما معنى الكلمة ما معنى الآية ما لحكم ما سبب النزول ما ياتي بعدها سبع مرات يعرض مجاهد القرآن على ابن عباس وابن عباس مشهود له من النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن كما قال ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه تفسير القرآن فالنبي رعواته مستجارف ابن عباس مقدم في التفسير أخذ عنه من تفسير كله؟ مجاهد أبو من؟ قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ثم فالثور وحنا يقول اذا جاءك التفسير عن مجهل فاحسبك به يعني اقنع به واكتفي به لأنه عن ترجمان القران ولهذا يعتمد على تفسيره تفسير من الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة والصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير كما تلقوا عنه السنة والسنة كان يكلمهم بها ويأمرهم وينهاهم ويفعلوا ليمتثلوا فعله صلى الله عليه وسلم وليتبعوه تلقى الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير والسنه وتلقى التابعون عن الصحابه التفسير كما تلقوا عنهم ايضا علم السنه وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال التابعون اخذوا تفسير القران والسنه على ظاهرها واحيانا يتكلمون بانفسهم في هذا استنباطا واستدلالا على احكامه كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلاء يفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال ويستدلون بالحديث على اعمالهم تلك فكذلك القرآن أيضا يفسرون ويستدلون به ويعملون بناء على فهمهم له أستفد هذا يبقى هذا الفقر بين فيه شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة تفسير القرآن والقرآن أنزل ليعرف مراد الرب منه فلا يمكن أن يكون إنسان يريد بكتاب بين يديه مجرد القراءة دون تدبر وفهم معانيه، فعطف النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة معاني القرآن وفسره لهم، وبيّن الصحابة للتابعين. معاني القرآن كما بينوا لهم معاني السنة التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود اجتهادات لبعض الصحابة في التفسير وفي فهم السنة والاستبلال بها كما وجد ذلك أيضا من التابعين لكن وجود ذلك في الصحابة أقل من وجوده في التابعين وكلما كان العطر أقرب للعصر الشريف كان اشرف وأصوب وانزه واقل اختلافا نسال الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله